ها قبل ها... ها... ها... ها... ها... ما نامي مر ببالي وحي سؤال لو أن العمر يا ميزانا ما ne yukas العمر bأيام أم أعوام فتأملت جلست فكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمال بها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترث بي بل أصنعها بالإسرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب فكثير مر وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال Amaruna, Amaruna, Webi has met Esmeruna, Namdi with Koha Amaruna, Amaruna, Webi has met ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين لا تسل الأيام متى أبدأ بالتغيير الآن الآن فخير الوقت الآن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك Amaruna, Amaruna, Webi hasamat Esmer, Namdi Watap Coruna, Amaruna, Amaruna, Webi hasamat Esmeruna, Namdi